كان شي جمهور بساف وهذا شي اللي خلعني ايوه حياتنا كام نوحلة كنت سننور فلحظة انت عجوه واسف قد ونسقنا هو انت صغافي والحوجه هكا مزيده مسي اعناش الشعن دي عشي كي نشي حاجة نحن صغير واخاك داك شي لعيبة مشيها ديك دباك ناضي وشعر هيك كمزين؟ هاجا ولديش شوف نجوبة ما مت تمتلش كون متا متا سير <تصفيق> يلا <وكوغا. أوه. تصفيق> عشي. عشي. سير, سير. من فم سباع دنيا غابة وناديبها عارف رحتي منصبها حتنسو بالوضعية زوالي تبكى بنتبكى مباطي لحيات ومنتشكى دمع على وجهي الضحكة سلاحية رضا توانيبية من فم سباع جيبها دنيا غابة وناديبها عارف رحتي منصبها حتنسو بالوضعية And heaven it will come, but we la hairs حطيتها محينك برد باسطة على ود الحنانة من صغري أنا محارب كيف حياتي تجارب ما نعرف ما تسعيب نعوّل على مونانة بطريقة طويلة مشيتها جامع إيدي حطيتها محينك برد باسطة على ود الحنانة من صغري أنا محارب كيف حياتي وتجارب ما نعرف كل ما تسعى بنعوان علام لنا. Az idő megy röviden, rámi megbüntyélnék. Edenyel, rám minél, tegyél záhri én. Az idő